الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل باذن الله سبحانه وتعالى الشرح من كتاب قدر الندى وبل الصدى حيث يقول المصنف رحمه الله وصلة الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدة وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم فاقض ما تقاض ويشرب مما تشربون أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا لما ذكر المصنف رحمه الله انواع الموصولات المختصة منها وغير المختصة شرع في بيان أحكام صلة الموصول فقال وصلة ال الوصف صله ال الوصف وهذا قد مضى معنا صله ال في نحو تقول الضارب فال هنا هي الصلة الموصولة وصلتها هي ضارب والمضروب كذلك ال هي الصله ال هي الموصول ومضروب هي هو هو الصله والصلة غيرها قلت ذكرت ان ال في الأسماء الموصوله ال فقط هي التي تاتي صلتها ماذا مفرد اسم المفرد اما باقي الموصولات فصلتها تكون إلا جملة أو لا تكون إلا جملة كما سيأتي تقريره إن شاء الله إلا في ال فصلتها هي الاسم الذي لحقته هو الاسم الذي لحقته أو الوصف الذي لحقته ولهذا قال المصنف وصلة ال الوصف أي الوصف هو, الوصف هو صلتها الوصف هو صلتها الذي يزيل الإبهام الذي فيها لأن الأسماء الموصولة ماذا مبهمه مبهمات وصلتها تزيل الابهام الذي فيها فالذي ازال الابهام الموجود في ال الدخل على الضارب هو لفظ الضارب آه عفوا لفظ ضارب قال و غيرها و غيرها اما جمله خبريه ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدا وقد يحذف نحو أيهم إلى آخر أن قال أو ظرف أو جار يعني صله الموصول عفوا صله غير ال إما جملة وذكر أحكامها وإما شبه جملة وإما شبه جملة وهذه شبه جملة هي ظرف أو جار ومجرور واضح فأو في آخر كلامه رحمه الله أو عطف على إما جملة عطف على جملة يعني أن الصلة الموصول إما أن تكون جملة خبرية وذكر أحكامهما يتعلق بالعائد وإما أن تكون جارا ومجرورا أو ظرفا وذكر شرطهما واضح اذن قال اما جمله خبريه اما جمله خبريه اذن صله الاسم الموصول حينما اقول صله الاسم الموصول عداء ال عدا ال لاننا تكلمنا عن عن ال باقي الاسماء الموصول وهي الذي والتي والذين الى اخره ومن وما الى اخره قال صلتها اما جمله واما شبه جمله الان احكام الجملة ذكر فيها شرطين اذا كانت جمله فذكر لها شرطين الشرط الاول ان تكون ها لا التمام في شبه الجمله اما اقرا جمله اسميه خبري ها ان تكون جمله This هذا الشرط first rule. تكون be a وقوله What did ماذا say? بها journal of غير journal, not a journal. Because قسمان journal is زيد قائم هذه a real name. This وقام زيد journal of the لكن قم هل هي journal of ليست journal. And لا تخرج ليست جمله خبريه انما هي جمله انشائيه ما الفرق بينهما يعتبر الخبر اما الصدق او الكذب نعم لا نقول الصدق والكذب نقول التصديق والتكذيب وهذا احسن تعريف مما هو مشهور عند البلاغيين حينما يعرفون الخبر بانه ما يحتمل الصدق والكذب واضح فكلام الله لا كلام الله لا يحتمل الا الصدق وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام مسيلمة الكذاب لا يحتمل الا الكذب وبالتالي لا نقول ما يحتمل الصدق والكذب وانما نقول ما يحتمل التصديق والتكذيب لان كلام الله من صدقه منهم من صدقه ومنهم من, من كذب وكلام مسيلمة كذلك منهم من صدقه ومنهم من من كذبه وبالتالي نقول الجمله الخبريه او الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب اذا الشرط الاول في جمله الصله ان تكون خبريه وهي ما تحتمل التصديق والتكذيب وهي ما تحتمل تحتمل التصديق والتكذيب او التكذيب هكذا فلا نقول مثلا جاء الذي امم I جاء الذي a word. هذا هذا غير هذا غير him. لماذا؟ give him a word. لا is تصديق right. Why? Because I give him a word? It's an in-shay. It doesn't mean to be a word or a word. تقول جاء الذي I give him a أكرمه جملة انشائيه هذا خطا جاء الذي اكرمه او جاء الذي اضربه هذا لا لا يحتمل او تقول جاء الذي لا تكرمه او تقول جاء الذي لا تضربه هذا كله لا لا يحتمل التصديق والتكذيب ولا يكون صله للموصوف نقول جاء الذي اكرمته جاء الذي ضربته جاء الذي قام ابوه جاء الذي ابوه قائم كلها جمل تحتمل التصديق والتكذيب ويصح أن تكون ماذا صلة للموصول؟ إذا هذا الشرط الأول، ثم قال رحمه الله ذات ضمير، ذات ضمير يبقن للموصول. نعم. الشرط الثاني. ان تستمل الجمله على ضمير مطابق لاسم الموصول لاسم الموصول مطابق لاسم الموصول تقول جاء الذي اكرمته أكرمته, أكرمته الها تعود على الذي فهي مفرد لأن الذي مفرد ومذكرت تعود على المذكر تقول جاءت جاءت التي أكرمتها فجملة أكرمتها جملة فعلية خبرية تحتمل التصديق والتكذيب واشتملت على ضمير هو الها يعود على الاسم الموصولي وهو مطابق له فإن الها تدل على التأنيث والتي تدل على التأنيث وهنا تدل على الإفراد وهنا تدل على الإفراد واضح تقول جاء اللذاني أكرمتهما جاء اللذاني اكه رمتهما اذا الضمير يدل على التثنيه ولذان تدل على التثنيه مطابق له ومفرد وهكذا جاء الذين اكرمتهم وان اردت بمن من هذا اسم موصول يدل على من من مشترك بين جميع بين المفرد والجمع والمثنى والمؤنث وهكذا فيجوز ان تقول اذا اردت به التثنيه ان تقول جاء من اكرمتهما وجاء من اكرمته وجاء من اكرمتها وجاء من اكرمتهم وجاء من اكرمتهن وهكذا لان من تحتمل الجميع فبما ف فالضمير يعود على ما اردت انت وما بينه السياق اذا هذان الشرطان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله في صله الموصول اذا صله الموصول جمله خبريه مشتمله على ضمير يعود على الاسم الموصول وهذا امر لا بد منه في هذه الجمل لماذا لان صله لان الموصول مثل الذي كلها مبهمه الاسماء الموصوله مبهمه تحتاج الى من يزيل عنها هذا الإبهام والذي يزيل عنها هذا الإبهام هو صلة الموصول صلة الموصول كأن صلة الموصول مفسرة لاسم الموصول فلا بد من رابط يربط بين المفسر والمفسر بد من رابط حتى نقول إن هذه الجملة قد فسرت هذا الاسم الموصول لابد من ترابط بينهما هذا الرابط هو الضمير الموجود في هذه الجملة الضمير يدل يدلك ويدلنا على أن هذه الصلة وما احتوته وما شملته ماذا؟ مفسرة لاسم الموصول ومثل هذا موجود في كذلك في جملة الخبر كما سيأتي الخبر إذا كان جملة لا بد من رابط يربطه بالمبتدا حتى نقول انه خبر عنه حتى نقول انه خبر عنه سياتي شرحه ان شاء الله في زمنه اذن لا بد من من يشترط فيها شرطان او ان تكون جمله خبريه فلا يصح ان تكون صله الموصول جمله انشائيه الشرط الثاني لا بد ان تشتمل على ضمير وهذا الضمير يسمى عائدا لانه يعود يرجع الى الى الاسم الموصول يسمى عائدا الى صله الموصول ان تشتمل على عائد وهذا العائد يكون مطابقا للاسم الموصول ثم قال رحمه الله اقرأ وقد يحذف اذا شرع في بيان احكام العائد شرع في بيان احكام هذا الضمير او العائد احكام العائد قال قد يحذف وقد تفيد ماذا تفيد التحقيق مع المضارع التقليل أو التكثير هذا أو ذاك فهذا الضمير هذا العائد قد يحذف إذا يجوز حذفه يجوز حذفه شاع في كلام العربي حذف العائد وحذفه لا يكون اعتباطيا إنما لدليل لا بد من دليل يبقى يدل عليه قد يحذف لكن يفهم من سياق من سياق الكلام قال قد يحذف وهذا الضمير قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا حينما نقول قد يكون مرفوعا لا يعني ان هذا ان هذا الضمير هو معناه انه معرب ولكن معناه أنه في محل رفع وفي محل نصب وفي محل وفي محل جر وإنما من باب التسامح نقول قد يكون مرفوعا والعائد المرفوع أي العائد الذي هو في محل رفع والعائد الذي هو في محل نصب والعائد الذي هو في محل جر واضح فقال المصنف رحمه الله وقد يحذف نحو أيهم أشد أيهم قد مضت معنا هذه الآية أيهم أشد أشدّه هذا خبر إذا أيه هذه ضمير عفوا هذا اسم الموصول أي اسم الموصول وهو معرب أم مبني مبني نعم هذا المثال يذكره العلماء في آه في بناء أي وأي كما ما لم تضف وصدر وصلها ضمير إن حذف أي كما في الموصولية وأعربت يعني وتكون معربة إذا لم تضف وهنا أوضيفت وصدر وصلها ضمير حذب وقد حذب صدر وصلها إذن أي هنا ضمير عفوا أي اسم موصول وصلتها هنا ماذا هذه الجملة التي هي أشد فقط لكن هناك مبتدأ محذوف والتقدير أيهم هو أشدوا اشد ايهم هو اشد فهذا الضمير هو مبتدا لكنه ضمير وهذا العائد هذا الضمير ماذا عائد على اي عائد على على اي واي من, من الموصولات المشتركه المشتركه اذن هو هنا عائد محذوف راجع إلى, أيه. راجع الى الى اي راجع الى الى اي فهو ماذا في محل رفع مبتدا فيجوز حذفه يجوز حذفه قال مصنف و وما عملت ايديهم الايه من ها. وما عملت اي ايديهم ها يس وما عملت أيديهم ما موصوله ما موصوله عاملت عاملت من يعرف عامل عامل ات من يعرف عامل هاي معنى فعل ما هذه اكمل ابني على الفتح عبد الرحمن واصل وتاء تاء التانيث مبنيه على السكون ايدي ايدي ها ايدي سراج الديني عامله ايدي من الذي قام بعمل العمل نعم فاعل مرفوع ورفعه اسم موصول لبني أين الاسم موصول؟ علي. <تصفيق> ما على بالك شيء مرفوع ورفعه مرفوع ورفعه ضم أيديهم أيديهم هذا العصر قدر ضم مقدر منع من ظهورها الثقال وهو مضاف والهاء مضاف إليه والميم للجمع لأن هذه جملة عاملت أيديهم ما اسم موصول أين صلتها لا إله إلا الله قلت لكم إن جميع الأسماء الموصولة صلتها تكون جملة جملة اين الجمله هذه كيف تقولهم عاملة ايديه عامله ايد هذه جمله فعليه خبريه او لا خبريه اين الضمير العائد الى ما اين الضمير ها لو قلت الها الها تعود على من ها الهاء هذه الها هذه في أيديهم تعود على من ها وما عملته ماذا قال وما عملته أيديهم لكن اقرأ قبلها ماذا قال اقرأ وقد يحذف ومثل للحذف فلا يليق وإن ذكره الذكره ذكر بعض القراء لكن في قراءة الجمهور لا يوجد العائد محذوف وما عملت أيديهم أليس كذلك في قراءة عاصم وحمزة والكساء محذوفة ثبتت الهاء واضح في غيره في غيرة الجمهور الهاء محذوفه وما عملت أيديهم في قرارة الثلاثة وما عملته أيديهم هو مثل للحذف فلا يليق كتابتها فيما في التمثيل فهمت الآن إذن قال وقد يحذف ومنه قوله تعالى وما عملته كيف يحذف هو ذكره فهم إذا في التمثيل ربما الطابع صاحب ال الدارة طبعت مكسب التحقيق ظن أن التمثيل هو في الشرح يذكر في شرحه لقتل يذكر أن قراءة فلان وفلان فلان وما عملته فأرادوا أن يثبتوها فارادوا يثبت والصحيح أن النائب نثبتها في الشرح لكن في كتابة المثلة نثبتها لأننا مثلنا لحذف العائد فنقول وما عملت أيديهم بيان لأن الهاء الها محذوفه فنقول هذه جملة فعلية خبرية جملة خبرية وهي فعلية والعائد الذي ربطها بالاسم الموصول هو الهاء هنا لأن الفعل العمل يتعدى لنفعل به وما عملت ماذا عملت ايدي وما عملته ايدي فنقول الهاء هنا محذوفه واضح الهاء هنا هي العائد ودائما في سياق المنصور دائما تقول عائد فتقول مثلا عامل في الماضي مبني على الفتح والتاء للتانيث لا محل لها من الاعراب مبني على السكون أيدي فاعل مرفوع ورفعه الضم المقدرة منع من ظهورها ثقل وهو مضاف والهاء مضاف إليه والجملة عملت أيديهم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد محذوف تقديره عملته أيديه هذا الإعراب دائما في إعرابك لصلة الموصول بعد أن تبين أنها صلة الموصول وأنها لا محل لها من الإعراب تذكر محل العائد إذا كان أذكره أو تقدر إذا كان محذوفا بعده ماذا قال ها هذا تمثيل للمجرور قال فاقضي ما انت قاض فاقضي فاقضي ما انت هم. ما انت قاض ما انت قاض فاقضي ها من يعرف فقضي، هم، فقضي من يعرف؟ محمد. فقضي. فعل؟ أمر. مبني على حذف العلة. أصله فقضي يقضي فقضي. مبني على حذف حرف العله وال... وهي الياء وكثر دليل عليها والفاعل وجوبا تقديره انت ما ما انت ها ما ابراهيم مبني على السكون في محل نصب قد يكون في محل رفعة في محل هآ في محل نصب في محل نصب مفعول به نعم في محل نصب فقضي قضاءً فهم فقضي ما ما تدل على ما فهم المفعول به ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به اسم موصول إذا لابد من صلة له أنت أنت الله أكبر الله اكبر ضمير منفصل مبني على فتح في رفع مبتدا نعم منفصل على الفتح ما محل مبتدا ااظن يا رجل اذا كان هناك مبتدا فلا بد له من خبر واذا كان هناك فعل متعد فلا بد له من فاعل به نحن لم نذكر هنا فعل قلنا مبتدا مم. خبر قاض ايه خبر ما به مرفوع هي خبر مرفوع ورفعه الله أعلم محمد عبد الرحمن عبد الرحمن ضيعت ما ضيعت ها يسิน أين السكينة نعم فاقض ما انت قاض واصم ما انت قاضي والياء حذفت قاضي والياء واضح لالتقاء الساكنين سكون التنوين مع سكون الياء والتنوين هذا عوض عنها قاض ها هذه جمله اسميه جمله خبريه ها لا ان تشتمل على ضمير يعود على ما اين هذا الضمير انت انت هل تعود على ما لا تعود على ما لمن يقول لي ماذا ادي يقول قائل انت تعود على ما نقول له لا يجوز هذا ابدا بالدليل ها نعم ها انت تعود على الطابع المستقبلي ها أنت من ضمائر الرفع ولا تكون في محل نصب أبدا. وما هي مفعول به؟ فهي في في محل نصب. فلا يكون أنت في محل هذا يعني بدون نظر إلى المعنى. بالنظر إلى الله فقط بما أن مفعول به أنت لا يمكن تكون عائدا عليها. واضح؟ هذا من جهة لأنها في من ضمائر الرفع. أنت وأخوات وأنا ونحن وهو وهي وإلى غدا كلها ضمائر رفع. وأيّاك وأيّنا وخواتها كلها ضمائر نصب وذكرت لكم هذا مراراً ثانياً أن المصنف رحمه مثل للعائد المحذوف وأنت يذكره فبدون النظر إلى المعنى والإعراب وكذا أقول لا يليق أن يمثل بشيء محذوف يذكره مفهوم بمثال يذكره فيه فنقول العائد محذوف ها عائد مجرور والعائد المجرور إسماء مجرور بالاضافه مجرور بحرف الجر اليس كذلك هنا هل يوجد حرف جر لا يوجد حرف جر اذا هذا مجرور بالاضافه اضافه ماذا الى ماذا ما انت قاضي قاضي نعم ما انت قاضيه الهاء محذوفه هنا وهي مضاف وهي مضاف اليه اما مجرور بالاضافه او اما مجرور كما يقول بعضهم فنقول انت قاض جمله اسميه صله الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد محذوف تقديره قاضيه ام انت تمثل مزامث وهو ويشرب مما تشرب هذا مثال للاسم للعائد المجرور بحرف المثال الاول هذا الثالث هو للعائد المجرور بالإضافة قال رحمه قال سبحانه وتعالى ويشرب مما تشربون يشرب يشرب تشربون معاذ أعرف يشرب فعل ماض مضارع اسرع واسر مضارع ما حاله منصوب مرفوع متزون وين الفتحه يا رجل اين الفتحه ها عبد الرحمن مرفوع أسمعت يا معاذ مضارع مرفوع رأيت هنا الباء في آخره مرفوع ولا نقول مرفوع ورفعه ضم الظاهر على آخره والفاعل ضره هو مما تشربون إبراهيم لا. أه؟ مين؟, مين حفجر ما سمعنا بهذا عند ابائنا أول سراج الدين ما سمعنا بهذا سمعت أكثر من هذا كما قلت من قبله من حرب هنا إدغام من ما What مما it? مما لو it? درس you have a قبل of عم ما of عن وما before وما year. What كانت ما What is اتصلت What الجر ننزل And what is هكذا What كانت it? What is it? عم مما الآن من حرف بما نجد أن ألف إلى الآلاف فهي موصولة وليست استفهامياً من ما أين أنت ذاهب من حرف جر من حرف جر ووضغمة النون في الميم م ما هو استدريده وشده ما ما يشرب من الذي تشربون منه أليس كذلك؟ يشرب من الذي يشرب مما تشربون يشرب من الذي ما انتخذ فقد الذي انت فاضي اليس كذلك لأن هذه من أسماء مشتركه الأسماء الموصوله المشتركه ها ما مبني على السكون في محل طيب توقف في محل ماذا قبلها حرف جر في محل جر واضح الان في محل جر اسم مجرور ها تشربون معاد تشربون يشرب يشربون يشربان فعل مضارع مرفوع ما واش تم تدرسوها مرفوع ورفعه ثبوت النون رفعه ثبوت النون والواو ضمير متصم مبني في محل رفع فاعل الان هذه جمله فعليه جمله خبريه اين العائد اين العائد هنا الذي يربط هذه الجمله بما الموصول محمد محذوف ها اين تشربون, تشربون هو؟, هو لا, لا. <تصفيق> قاعده العائد المحذوف بحرف الجر يحذف مع جاره يحذف مع مع حرف الجر واضح لماذا نقول ما تشربون منه لأنه هنا تعدى يشرب مما هو لم يقل ويشربه قال ويشرب مما للدلالة على من التبعيضية فهم عفوا من تبعيضية أو بيانية أي من من الشيء الذي يشربون منه إذا مما مما تشربون منه لا نقول تشربونه وان كان فعل الشرب يتعدى شرب العسل واضح لكن يتعدى بحرف الجر كذلك فنقول تشربون منه الضمير هذا المجرور بحرف الجر يحذف اذا حذف يحذف معه الجر لان حرف الجر لا يكون وحده ابدا بل يتعلق بالاسم او بماذا لا يتعلق, لا يتعلق بالفعل لا يتعلق بالفعل لكن لا يتصل بالفعل حرف الجر لا يتصل بالفعل يتصل بالضمير الضمير يسمى مجرور لكن لا يتصل حرف الجر بالفعل فيحذف إذا حذف المجرور الضمير يحذف معه حافظ إذن فنقول تشربون جملة فعلية صلة موصول لا محل لها من الإعراب والعائد محذوف تقديره تشربون منه والله أعلى ماذا قال بعد هذا؟ الآن هذا القسم الثاني من الجمله من جمله الصله يعني اما ان تكون جمله والجمله خبريه خبريه اما ان تكون فعليه اما ان تكون اسميه مثلنا للفعليه ومثلنا الاسميه في قوله تعالى ايهم اشد اي ايهم هو اشد وقولك جاء الذي جاء الذي مثلا جاء الذي ابوه قائم ابوه قائم قائم تقول جاء فعل ماضي الذي اسم فاعل مرفوع في محل رفع ابو مبتدا مرفوع ورفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه قائم خبر والجمله الاسميه صله الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد هو تعود على من الهاء هذه نعم جاء الذي ابو الذي قائم ها تعود على على الذي اذا هذا الموصول So, he said, Or a house, or هكذا house, or a house. Or like that, تكون a house. It started تكون شبه house. شبه Either الشبه have هو journal or a journal, Or a journal. The journal معروف is a كذلك معروف لكن يشترط house, and a house. A التمام ان يكونا تامان تامين عفوا ان يكونا تامين ما معنى التمام يعني نقصد بالتمام ان, أن, أن تتم بهما الفائده ان تتم بهما الفائده تقول مثلا جاء الذي في الدار استفدت او لا ستمت الفائده جاء الذي في الدار هذا إذن ثلاث الموصول شبه جملة وتقول جاء الذي عندك هذا ظرف واضح جاء الذي عندك هذا هذا الظرفان تمام لماذا؟ لأن المتعلق عام كون عام جاء الذي كان في الدار أو جاء الذي استقر عندك أو جاء الذي استقر في الدار لكن لا قلت جاء الذي بيك بيك جرى مجرأة جرى مجرأ هل تم به المعنى لم يتم به المعنى لماذا لأنه ناقص لماذا لأنه لأنه ناقص مفهوم إذا لأنه ماذا لأنه ناقص إذا لا بد منا من التمام ناقص بالتمام أنت تما به الفاء إيدام ويعبر عنها النحويون بماذا بأن يكون المتعلق كونا عاما وسيأتي تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى في المبتدى والخبر فما قال <تصفيق> الآن قبل هذا الآن يجب الآن الجار والمجرور الجار والمجرور لابد لهما من التعلق لابد لهما من التعلق ماذا نقول عندك مثلا جاء الذي عندك جاء الذي عندك او جاء الذي في الدار عندك هذا نقول الذي فاعل ضمير اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل عندك عند ظرف اه نعم ظرف منصوب على الظرفيه انظر منصوب عند وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل مضاف اليه وشبه الجمله متعلق متعلق في غير الاسم موصول يجوز أن نقول متعلق بكائن أو باستقر كما قال ابن مالك وأخبروه بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر يعني تنوي استقر ظرف أو حرف جر دائما المتعلق يكون عندك يكون كائن هذا الكون العام يسمى يعني موجود أو استقر فعل استقر لكن في صله الموصول لا يجوز أن نقدر إلا باستقر فقط لماذا لأنها لابد ان تكون جمله واذا قدرته كائن فمعناه انه ماذا مفرد مفرد فنقول والظرف والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف دائما تقديره استقر وهكذا يكون اعراب عند ظرف منصوب وهو مضاف كمضاف اليه والظرف متعلق بفعل محذوف تقديره استقر والتقدير جاء الذي استقر عندك وجاء الذي استقر في الدار واضح والله اعلى واعلم كم بقي من الوقت سبع دقائق and then he says the most honest then he is the adate that means the adate and there he said the adate to get out of the difference because the scholars are different in the knowledge is it the is the كذلك عندنا لغه اخرى وهي لغه حمير فانهم يعرفون بأم ام ال فيقول مثلا البر يقولون ام برو ويقولون مثلا القمر يقولون أم قمر, ام قمر هذه لغه حمير ويذكر النحات في في هذا الباب يذكرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الصحيحين ليس منا ليس منا أم بري أم صيام في أم سفر وهذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف لكن اللغة ثابتة عند هؤلاء العرب أنهم يعرفون بأم بدل ال قال وهي أي الأداة هي ال عند الخليل هي ال عند الخليل والسيبوي وإن كان بينهما خلاف إن كان بينهما خلاف الله أعلم أن الخليل يرى أن المعرفة هو أل كاملة وسبوه يرى أن المعرفة هو اللام هو اللام قال لأ اللام وحدها خلافا للأخفش لا أدري المسألة ضبطها كيف لكن مضت معي لكن اختلط علي الأمر إذن ال عند الخليل وسبوه أظن أن في هذا الكلام نظرا أظن أن سيبوه يخالف الخليل والله أعلم سنتثبت من المسألة في الدرس القادم إن شاء الله أو في دروس قادية. قال لللام وحدها لللام وحدها خلافا للأخفش والأخفش من علماء البصرة وكثير ما يخالفهم أبو الحسن سعيد بن مسعد رحمه الله يقول وتكون للعهد يعني هذه أل تكون للعهد للعهد أي العهد القسمان عهد ذكري وعهد ذهني. عهد ذكري كهنا كمثل في زجاجة المصباح في زجاجه الزجاجه رايت ولقد ارسلنا اليكم رسولا رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول رسولا ذكرت من قبل ثم دخلت عليه الف الذكر الثاني فهذا يسمى العهد الذكري يعني ذكرت من قبل ونحن نتحدث عنها في المرة الأولى ذكرناها نكره وفي المره الثانية ادخلنا عليها ال فهذا يسمى ال العهديه والعهد هنا عهد ذكري كاننا مثلا اقول لكم لقد جاءنا اليوم رجل فاكرمت الرجل أكرمت الرجل ال الداخل على الرجل هنا في الثانية ماذا تسمى العهد ال العهديه واضح وهذا العهد ذكري أي ذكرته من قبل ثم أدخلت عليه ألف المرحلة في المرة الثانية مفهوم إذا قال وهي وتكون للعهد هذا عهد ذكري وعهد ذهني يعني لا أذكره لكن في ذهني وذهنك ماذا؟ هذا الأمر يعني أنا وأنت نتحدث عن رجل لم أذكره لكننا في ذهننا يعني هناك رجل نتحدث عنه هذا الرجل الذي جاء او رايته رايته انا وهو يعني امشي انا معه ثم راينا رجلا فهو هو ادخله في ذهني وانا أدخلته في ذهني اننا اننا راينا رجل فقلت له هذا هذا الرجل آه عفوا فقلت له جاء الرجل او مات الرجل فهو يقصد انا اقصد الرجل الذي مر علينا وهو كذلك يفهم ان انني اقصد الرجل الذي مر مر علينا يعني هو في ذهننا ولكن لم نذكره فقط هذا العهد الذهني إذا قال وهي وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة ونحو جاء القاضي جاء القاضي هنا يقصد به العهد الذهني أي في ذهني وذهنك قاضي خاص فقلت له جاء القاضي واضح والله أعلى وأعلم في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى مواصل من قوله رحمه الله أو للجنسي أو للجنسي وأتوب